يقول نرجو إلقاء محاضرة في هذا المسجد لأنه ظهر منجمون في الإذاعة المرئية والناس يتابعون هؤلاء المنجمين نعوذ بالله هذه من الكهانة ومن ادعاء علم الغيب عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا قل لا يعلم من في السماوات والأرض إلا الله. الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها فأولئك الكهان والمنجمون هذه أعمال الكفر عياذا بالله ممن يتعاملون مع الشياطين في استراق علم الغيب وكذلك أيضا في أنهم يدعون معرفة الغيب سيقع كذا وسيحصل كذا والدعاء علم الغيب يعتبر كفرا ويعتبر ناقضا من نواقض الإسلام وإتيان الكوهان من أعمال الجاهلية والنبي صلى الله عليه وسلم حذر منه والتعامل مع النجوم أيضا في الوصول إلى معرفة الغيب عن طريق النجم الفلاني والنجم الفلاني هذا كله من أعمال السحر قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد فما يسمى بقراءة الأبراج وما يسمى أيضا بالطب الروحاني وما يسمى أيضا بالكهانة أنه سيحصل كذا وفي عام 2014 سيحصل كذا وفي العام كذا بعد عشر سنين ستنتهي الدنيا نسأل الله أن تنتهي أنت وأمثالك وأشكالك نصو الله العظيم أن يطهر الدنيا من هؤلاء الدجالين نصو الله العظيم أن يطهر الدنيا منهم لا يجوز لك أيها المسلم ولا لك أيتها المسلمة أن تتابع هذه قنوات الدجال الكاذبة لا يجوز لك حتى الاستماع لا يجوز وإن كنت لا تصدقهم وإن كنت لا تصدقهم لا يجوز لك أن تستمع لمن يدعي علم الغيب وفي إذاعاتنا أيضا موجود هذا الأبراد أنت برجك الجدي وأنت برجك السرطان وأنت برجك إيش يا إخوة إيش هو العقرب فسيحصل لك كذا وسينتهي أمرك إلى كذا وبعد فترة ستجد نشاطا تجاريا كبيرا ينتظر هو ينتظر وستأتيك صفقة مالية عالية يجهز جيوبا فالناس ضعفت عقيدتهم إلا من رحم الله عز وجل وصار وصار إيمانهم ضعيفا إلا من رحم الله عز وجل فيصدق هذه الكهانة ويصدق هذا الكذب ويصدق عياذا بالله ادعاء علم الغيب فهذا يقرأ له الفنجان وهذا يقرأ كفه وهذا أيضا يدعي علم المفقودات والمسروقات والأشياء التي ضاعت وكل هذا دجل ومن أسباب الكفر عياذا بالله طريق إلى الكفر والردة عن الإسلام من أتعرها أو كاهنا. فسأله فلن تقبل منه صلاة أربعين يوما من تعرافا أو كاهنا فسأله فصدقه فقد, فقد كفر بما أنزله على محمد كفر يعني الأمر في غاية من الخطورة فلا يجوز لك أن تجعل في قنواتك بيتك هذا التلفاز المشعوم الذي دخل على بيوت المسلمين بالشر أفسد العقائد أفسد الأخلاق أفسد المرؤة أفسد علاقات الناس بعضهم ببعض فأنت من الشرور التي تأخذها من هذا التلفاز فساد العقيدة تستمع إلى كاهن تستمع إلى منجم تستمع إلى ساحر تستمع إلى دجال هذا فساد لعقيدتك وإن كنت تصلي وتصوم وتحج وتعتمر هذا فساد لدينك يا عبد الله هذا فساد لدينك فاحذر من هذا الشر ولا تسمح باستماعي أبدا فإن الغيبة اختص الله عز وجل بالعلم به هذا أمر اختص الله به وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وهذا يقول ستنتهي الدنيا عام كذا وسيحصل في بلادي كذا كذا من أي لك دجال أخذ هذا من الشياطين أخذ هذا من الشياطين ولا يخدمه الشياطين ولا يتعاملون معه إلا إذا كفر بالله رب العالمين فأنت تجلس وتتابع هذا وتكون ضعيف الإيمان بحيث يخبرونك بهذه الأشياء فتصدقها ضعف أحوال كثير من المسلمين حتى صاروا يصدقون هذا الدجل وليته يضل دجلا فقط يا أخي هذا يذهب بدينك يذهب بعبادتك يذهب بإسلامك يذهب بتوحيدك فاحذر من السماع إلى القهان والمنجمين واحذر من اتيان العرافين والقهان والسحرة فلو كنت تصلي عمرك كله ولو حججت مئة حجة ولو تصدقت بمال كثير لن يقبل منك إلا بتوحيد خالص إلا بتوحيد خالص وهذه الأعمال تصادم التوحيد هذه الأعمال تصادم التوحيد علم الغيب من اختص به؟ من؟ الله عز وجل فهل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما يكون غدا؟ هل يعلم؟ إلا إذا أطلعه الله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصادة فإذا حتى رسل الله عز وجل لا يعلمون الغيب إلا ما أطلعه الله عليهم من باب المعجزة له ومن باب الدلال على أنه نبي مرسل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ستكون وفيتا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بعلامات الساعة خروج الدابة والدخان والدجال أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الذي أطلعه الله عز وجل جبوة أما الذي تسمعونه في التلفاز فهو من إخبار الشياطين فاحذر أن تفسد دينك وتظن أنك تستمتع بمثل هذا بعض الناس يقول هو مجرد متعة مجرد متع نتفرج عليها هذه أمور يستوي فيها العامد والهازل فلا تهزل بهذه الأمور إياك أن تتخذ دينك هزؤا وأن تتخذ عقيدتك هزلا الأمر جد خطير نسأل الله العظيم أن يحفظنا ويحفظكم من فساد الأديان والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه